يقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين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 رسلهُمَ عَلَ غَدَ يَرتَعْويَ الععَب وَإَِّا لَهُ لَحافِلُون قَالَ إِي لا يَحزُنُ ل أَنْ تَذهَبُ بهِه وَأَخَافُوا أي يَأكُلَهُ الذِئْب وَأَنتُم عَنْهُ غافِلُون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 وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ, فأكله الذئب. بدم كذب قال سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت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 وَنَاسٌ لا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ أَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجزي الْمُحْسِنِينَ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَوَلَّتْ قِبَلَ الأبْوَابِ وَقَالَتْ هَيْتَ لك قُلْ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرَآءُ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ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 وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبين سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأا وآتت كل واحدة وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سَكِينًا وَقَالَتْ خُرُجْ عَلَيْهِمْ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هذا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قالت فذلكن الذي لُمْتمني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولا ان لم يفعل ما امره ليسجنا ولا يكون من الصاغرين قال رب السجن وأحب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 ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَا يَسْجُدُونَهُ حَتَّىٰ حِينٍ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنُ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ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 ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِي إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ وَ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 آخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منه ماذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فأنساه الشيطان ذكر به فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهم سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلْرُؤْيَا تَعْبُرُونَ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ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 وَسَبْعِ سِنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يابِسَاتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سِنبِلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ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 وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم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 فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا فَأَرْسَلَ مَعَنَا أَخَانًا نَكْتَلُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمَنْتُ يُقَم عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْل فَاللَّهُ خَيْرُ حَافِظٍ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ لَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إلينا.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 موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وَماَا أُغْنِيًَاكُم مَِ اللهَّهِ مِن, الله من شَيْئءٍ إن الحُكمُ إَّ لِلهَّهِ عَلَيهِ تَوكَلْتُ وَعَلَيْهِ فَلِْيَةَ وَكلِ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 نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ قَالُوا إِنَّ يَسْرَقُ فَقَدِ سَرَقَ أَخُهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسَرَّ يَسُوفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ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 عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمُ قالوا تَ اللَّ تَفْتَأُ تَذْكُر يوسُ فَحََّ تَكونَ حَرَبًا أَ تَكونَ مِنَ الهكين قالَا إماَا أَشْكُ بَفّ وَحُزْنِيه إلَى اللهَّهِ وَأَعلممُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَقلْون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 وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نَّزَغَ الشيطان بَيْنِي وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم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 أَفَأَمِنُ أَن تَأْتِيَهُمْ وَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ قُلِ الَّذِي سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ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 حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن شَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ما كان حديثا مفترى ولكن تصديقا الذي بين يديه وتفصيلا كل شيء وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون